Allahu Akbar, الله Akbar. Úgyhogy Qāmāt al-salām. Allāhu akbar. Allāhu akbar. La ilaha illa Allāh. Szeretném, صفوفكم a الله a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 ضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا, ولا تجهروا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ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 فاسقون بنبيٍ فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم لا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَذَٰلِكَ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ الْكُفَرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ وَلِيٌّ حَكِيمٌ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ اللَّهُ أَكْبَرُ الله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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آم. وإن طائفتان من المؤمنين وَقَاتِلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْنِ اللَّهِ فَإِن فَاءَت فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَقَسِطُوا إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين خويكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون.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 Sami Huriman liman hamida